حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل يا ذا الجلال والعزه يا الجلال والعزة أنقذ المسلمين في غزه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 Al-Qam